انَ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ إَِّ اللهَّ غَفُ الَّحب لَا تَجودُ عَ أَغْوسُول بَينَكُم كَدُعَ إِ بَعَضِكُم بَعبَ قَدِي عَلَمُ اللهَّهُ الذيينَ ييتَسََّلونَ مِنكُم لوافا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 أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذين, الذين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 وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا